بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ, قال لقومه ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من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 أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَاسِيَ أَبِيهِ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًا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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ